ما صدقنا نرجع من جديد نلتقي عقب البطاة مع أهلنا ودارت الدنيا وردينا البعض ودارة الدنيا وردينا البعض وما يصح الا نصفي قلوبنا الزعل الا زعل يا قلبنا خوفي بكرا يندفع في عقلنا في عقل او ودارت الدنيا وردينا البعض او الدنيا وردينا البعض ما يصاح الاوصاد في قلوبنا كم قسينا والليالي كم قسات كم حرمنا بذرنا من وردنا والمثل دايم يردد للملاء لا حياته من ينادي. للحسايف والندم وما حسبنا نلتوي بدال عنا للحسايف للحسايف حسبنا ما حسبنا نلتوي دارت البعض دارت الدنيا وردينا البعض ما يصح الا نصف قلوبنا ازعل إلا ازعل يا قلبنا خوفي بكرا يندفع في عقلنا حنما صدقنا نرجع من جديد نلتقي عقب البطا مع أهلنا آه دارت الدنيا وردينا البعض دارت الدنيا وردين البعض ما يصح كلنا أهل قرابة يا بشار واحفظوا ماي الحياه في وجهنا يا جماعة بس كفينا صدور افهموا معنى العفو في ديننا ارجعوا يهل العقل عقولكم وارحموا جيل يجي من بعدنا <muchy> من بعدنا دارت الدنيا وردينا البعض ودارت الدنيا وردينا وما يصح صف في قلوبنا ازعل الا صف جديد نلتقي بالبط مع أهلنا. الدنيا, وردينا الدنيا وردينا البعض ما يصح الا الصدق وبن